إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا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 هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابُونَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر تلا والقمر والليل إذ أدبر